تَقُولُ كَذِبُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا تَقُولُ كَذِبُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يُضْلِلْ مِنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ديكو هو ده